يا صاحبي لا تحسب الكبر و ز و د يضيع ل ى المغرور ه ب وزينه وبالكبر خرزه من الذل م س ر و د من يلبس ح ق على الله ي ه ي ن ا يا صاحبي لا تحسب الكبر و ز و د يضيع ل ى المغرور ه 「しゅどく ا برني وارب لي سماطرود من ر م ح م ة اللي كلنا مرتجيناه م في النصايح يا ولد و ا ل ح ك ي ف لا صار مال القلب عقل يعينه وارب لي سماطرود من ر ح م ة اللي كلنا م ر ت ج ي ن ا مافي النصايح يا ولد والحكي ف ما لا ل عقل ل ب يعينا صار مال القلب عقل يعينه يضيع ل ى المغرور هيبه وزينه وبالكبر خرزه من الذل ماسرود من يلبس ح ق على الله ي ه ي ن ا ياصاحبي لا تحسب الكبر و ز و د يضيع ل ى المغرور هيبه もう一度はあなたの声を ا ه て باللي كل ما, ما م, م, ما م ن かわいいかわいいかわいい ما يمه ل ن い も خلوق もまいもはなのをとりな。 و ب ا ل ك ب ر خ ا ر ز ه من الذل ماسرود من يلبس حق ن على الله يهينا ياصاحبي لا تحسب الكبر و ز و د يضوي على المغرور هيبه و ز ي ن ا و ب ا ل ك ب ر خ ا ر ز ه من الذل ماسرود من يلبس حق ن على الله يهينا من يلبس حقا على الله يهينا ياسعد من ي ط ا على الخد بركود يرفق وفي مشياه و ق ا ر سكينه ما غرته نفسه ولا ط ا و ل ا ط ا و يخفض جناحه والملا رافعين يا يطا الخد سعد على من بركود يرفقوا في مشياه وقروا سكينه ما غرته نفسه ولا طاوله الطود يخفض جناحه والملا رافعين وبالكبد خرزه ا من الذل مسرود ا من يلبس حق على الله يهينا ياصاحبي لا تحسب الكبد و ز و د يضوي على المغرور ه ي ب و ز ي ن ا وبالكبد خرزه ا من الذل مسرود ا من يلبس حق على الله يهينا من يلبس حق على الله ي ه ي ن ا